إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت أنكم كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدًا بما قدمت أيديهم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 واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا راوا تِجَارَةً أَوْ لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين